قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَتي بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ للإيمانَ إذ كُنتُمْ صَادِقينَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلون